بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر برباس شديد ام لذو هو مبشر المؤمنين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 إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهلئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على دانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا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 وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَإِذَا احْتَجَبَتْ تَّقْرِضُهُمْ بِالْغَرْبِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ وَمَي يُظْل فَلَ تَجد لَ وَلَم مُشِدَا وَوتَحسَبُ م يقَضُو وَهُم رقود وَلقَلِّبُهم جااتَ اليمينِ وَذ تَ الشّم وَكَلبُ باسِقُ بِرعَي بالِالصيد لَِطَّعَتَالهِمْ لََّيتَ مِنهُم ف رَرود لئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتسالوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا وحدكم بورقكم هاده فَادْعُ ثَوْحَدْكُم بِوَرَقِكُمْ هَذِهِ لِلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِنْ وَلَتِهِ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا انهم من يظهر عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدوا وكذلك عثرنا عليهم يعلمون ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها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 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي يعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مرام ظاهرا ولا تستفت فيهم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 واتل مَا أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد مِنْ دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا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 إن تُعَدٍ تَجر مِنْ ت تحتهِمأَنه وَحََّونَ فيِيهَا منِنْ سَوِر مِذه من ب وَبَسُون وَبَسُونَثِيياابًا خُبرًا ي سُدُس وَإتَبرَقَ مُتكينَ فيِيهَا عَلَي أأَركِ نعمَ الثَّوَابُ وَحَسُونَت م وَظ بلَهمَّكَلوجُ لَْن جعلنا لحَدمَا جَّتين منِ عَناب جَّتيَْ من عْنابِ وَوحفَفنهُ مَا بخلِ وَجعن بَهُ مَا زاب كيتَ الجتي آتَت كلهَا وَلم تلم منْهشيئاب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 أَبَدًا أَمَا ظَنَنَّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَنْ يُرَدَّ إِلَى رَبِّنَا أَجْدًا نَّخِيرًا مِّنْهَا مُنْقَلِبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله وَلَا ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني انا قل من كما لو ولد فعسى ربي ان ياتي لي خيرا من جنتك ويرسل عليها حزبا من السماء ويرسل عليها حزبا من السماء فتصبح صعيدا زلقا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 ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء. فَمَا انْزَلْنَاهُ إن مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ المال والبلون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك توابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان موعداً. ووضع فترى مشفقين مما فيه ويقولون, ويقولون يَجِدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ وَأَوْلِيَاءَهُ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ 124. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا 125. ويوما قولوا نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم وقال المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها فظنوا انهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل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 فَلََّا جَوزَا قَالَ لِفَتَهُ آاتِنَا غَدَ أَناَ لََد لَقنَ مِسَّفَرنَا هذا نَ صبَب قَالَ رَأيتَ إَِّ وَينَا إ الصَّخرَةِ فَإِن نَنسيتُحوط فَإِنّ نَنسيتُ الْحوتَ وَمَا سَانِيهُ إَِّ الشَّيطانُ وَنكُر واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثار ما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا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 استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا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 فخَشينَ يُررهِطَهُمَا قضانَ وَكُرى فَأَرَدنا يُ بِدلَهُ مَا غّهُ مَا خَيرًا مِنه زَككَو وَأَقَْدَرحمَا وَأَمَّه الجِدَارُ فَكَانَ لعول مَنةِ مَيْنِ في المدين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 حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم, تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سثرا كذلك وقد أحقنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا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 قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله فَرِقَ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْتطاعُ أَنْ يَظْهَرَ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ موج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يوم الذل للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبيكم بالأخسرين أعمالا